بسم الله والحمد لله وصلاة الله وسلامه على رسوله وحبيبه ومصطفاه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومواله أما بعد يقول رب العزة جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ مَثَلُ الَّذِينَ حُمِلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوا هَاكَ مَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَاراً بِاسْمَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِياءٌ أُولِي مِنْ دُونِ النَّاسِ إِنَّ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِياءٌ أُولِي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 إذا جاءك المنافقون قالون اشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون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 يَقُولُونَ لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ ولِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ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 فأصدق وأكم من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون أحسن كان أحسن كاللبب قل سديد يتبنى دون وعن هنا كميدي أي عشرة دي النص أدي كنا سابسنا تفسير كقرآن ككريم كأه سورتي الجمعة سورة الجمعة وحائكم ودعا فانتها إذن وديا للصلاة من يوم الجمعة سورة الجمعة وصورة اللحظة سورة الجمعة وصورة مدنية وآيات واحدة عشرة آية آيات هذا نكوية وأن آيات سورة الجمعة وبلاغة واتنا أبدو هذه السورة وعن سورة تنكب بالله يا بسم الله إبا وينمدعي عستشدي الليه الرحمن نحريس قد أونك ودقارتنا حريسة الرحيم همدقار رحاني ابن حريس قال تعالى إبا وحيري سبحانه يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك الغدوس العزيز العكيم وحاين صمرنا يسبح لله في سورة الحديد وفي سورة الحشي وفي سورة الصف سبح أيين كسوا مرني صورة ذات وفي سورة تغادل يسبح أيين أركدون صبحنا وإمن دون صد على سلاف كل ما ماضي يا مبارع يا أمر أيين تسبح وإن تباكسوا غرورتي وحين أوتي ماميسا سابقا خرأينا وإيبا مدفوفا ونحن نعلم من إذن كنا أكوفنا بل لبرتدنا أن لأهز شرف أعظمي كمال إذن كنا أكل صدي فيما مضى وفيما سيأتي وفي الحال حد أين جغل يفيد وعدم بي يوحيه ولكن إن صداها هي اللي نبرها سعنو اعتقاد إنه أبنا لوغنا يشدح وحاوفها من كل ما لا يليق وحنو من من وحا وحأب كهفاي لله أبويين ما في السماء وحري الجدود وحكوسا أؤن أبا إلّك ول وما في الأرض حري الجدود وحكوسا أؤن أبا إلّك من جميع الكائنات باللسان الحال والقلب أما لسان الحال أما به العرب لغة دوقة و به يقال سد ملاي خلقه وهذا هو الخلابان الله ملائكة هؤلاء السيدة وتصبح كريئة وصدق الله في قوله يسبحون الليلة والنهار لا يفتر من نستاه ومن نوقاه ومده علىك وحا يسكت المانا نفتح سنكا نكبه حيزا يانجوك سينك للولي هدي قفكو هردو يهدي واري نفت مرنا سنكا يقليزا مرنا واكب حيثا تصبيح هذا الملايك الواسطة سوكا يسبحون الليلة والنهار اللا يفترون كلنا أمام المؤمنين تجيني إيا إنسي إيا ملايك إليك وحي أورنكار عربك كي يكيرا دان وحن أورنكاري جامداتك إيا ملايك يعقلكنا موقع الكوضة إيا مظهركوضة أي أبو وصدق الله في قوله وإن شيء إلا يسبعوا بعمده ولكن لا تفقهون تصديعهم قل كالربي أبل أنت هذا ما ذي يقيمي أنك أومي إذلك أي أعرفنا كالقراية ما قال إيا مظهرنا كل شيء يسبعوا وحفايا اللي أولا لله يبويني ما في سماوات من إيا ما مذن للعاقل بأن الله استعماله وحقرتك ومن ما مانا اللي غير العاقل سيدان وطالئ يضع لما انفذ به فيه قل كما لا يعقلك اللي رجح كلمته ما ملاحظة الوحا هو يلي كثرته وانت عاقلك اما لا يعقلك كبير ماركا من لا يعزانا عاقلك عقيمي بدا قل كامدن واقيمي بدا ياهي مدن وااترة بدا ياهي مارترده اللتي اقلي ما اللعب برا كتوسوني سوحا وعقراني مرنا وحلا تجارية عاقل كي يفضله وشرفه على غير العاقل وكب مبنيها الخاصة من الأورانيا حذر ما أن إذا الكيل في السماوات رجال الجذور كوسكان وما في الأرض رجال الجذور كوسكان اللي الملكي بقر كعها استاذ بقر رسميا ويكني بقر لغوشة ويشبه بحسيون وصدق الله في قوله قل اللهم مالك الملك تقتل ملك منكشة قفكن لقول يا مسلم يقال وحدنا هالنغض إلى حواسين قفكن سنبس من أذى أرك مايو كل كحليج وبقرنا قفكن حيرسيانا نعسي وادرخسان فمسلم يقال لفضوا سيد النبي الله داود عليه السلام واتهل الله الملك والحكمة وشددنا ملكه واتيناه الحكمة وفصل الخطاة كلك المريء الله أبقى هناك القدوس عبلا بل البرتدان الله العزيز أمكي سكاء هذاك الحكيم إمام الكوان أكسن المرتبط بدا وحلها الكفة سدوكوها بصماء يكفعنا أمي المريء الله أعون ذلك أي فيان هو الذي بعث في الأميين رسولك في سورة العنان وينكسه مرني وأكبر منا على وجلهم كلا إله كوجودهم بشر كوك جل هذا شيء كهنا قال لي غير ما كبرش وكوك جل هذا شيء الحضادين نبي هي ذا كل شيء وهو شىء سواي تاي هي كم الصالح هذا سيرك دم تن هو شىء كلك حقانه عن قسم مرنوي يدو تنقسم وقال بدن لقد من الله على المؤمنين اتبع صفهم رسوله كلك وأكبر منا حصول بشر كونه قامين أيه أو حماكة بادين أيه ونابو سيدك كل قيادة أنا وأن نحمل له تفسيره أو هو قل ريسه هو الذي الله بعث به في الأميين شد اللوج من جمغناهات تندو واحد أقسم مجرين يمكن وجود به أن سارة أن في حسن لطري أن جلوده جي أي الله يا قيبوا المرأي ماذا قلت لك قلت كان عربا يقول لك أنه يقول لك أنه يقول لك أنه يقول لك هو وحن عبود حقا الذي الله بعث بحيه في الأميين عرب قدهت وحو بحيه خصولا مدلة منهم أميين كمدر هي تنعمة لها بإحتداء نعمة منهم تنعمة لها جيني الله دير لها ملك الله لها مخلوق ينقرني موقع الكذية أذكياء لا لزبيز، هذه لا أدري لها ولا بعدي منهم يدان أم ينتو كمديو وكذا شيء، ولا ذا شيء، عسى ماذي ماكر كل شيء، أبي يصير بالله يغان، إلى النبي أدم بالله ولدي ولا ديسماعيل كهرنا إبراهيم، أنتي كدم بذي شيء، منك عدة كذا قاعدي، لا شو يدان لا إعجاب، يُلهو حوش النبي كبرك. يطلو وحو أغرنايا أحد كان لبثيه عليهم على الأميين أميين, أميين كلكو دوحو كو أغرنايا آياتي آياتي إبسودة جييي وكلكو دوحو أغرنايا رياد قرانك برايه يطلو ألفاد كلك ألفاد قرانك أيو برايا ويزكيهم وأهوفيا جسميا وروحيا وأخلاقيا انتظر جسمي حل قبيسه حل عضيه إديه يوحق ونسماده إذا إخذ حل جرو و تسكيه جسميه و دينه و دينه نظافه و سخيه قوله ماء قوله أخلاقه سيده وكاله أبو عيينك حمده أنت شو غني ماذا خيانه دا زينه وحاهم حنا أرواح النفط هنا في وعباده المغردي و اخلاق خوفنات وجسمي جاب نار وحوش النبي قال الله درين يزكيهم يجيبوه فاي تنبئ يا حمى اخلاق حميه تونم بان يا قدوخلم وحايو ويعلمهم تلم انهوي هدا يتر عليهم ارياده نري ثني وما عليه سيرتي لحكمتي كجرت كتابك ايو برايا وحوش النبي قال وشاغايا ويعلمهم وحو برايا الكتاب كتاب في القرآن كه أحكام تزيأ سيركوجيرتي أيوب برايا والحكمة صناديب براي أما والحكم مرتدي الإصابة في القول قول يفعل لا بلغة سواء كإلا مرء أيوب برايا ليس هذا ففوضة يضف للهم سدوا حوشه ليم كار سياح وإنه أرق كوجهه كانوا أميين يهان من قبل yesoo da noy muhamad koor la fiydo alamin badilni majdehe xujeen iska aakhir darajey in wilka qoo gursado afadi abii ka dhin gay suratul nisaa n kusumarnay wala tanku ma nakhaabaakum minan niza naqadinguu ablan taay wadaad e abaa ka dhintey bannanka kama ha galu arkay in abaha qofku ka لا أروه ولا تقولوا منك أزواجكم من النساء إن يالجيران معك قرنينا إلا ما قد سلف أمرت أهلن بحذال جيران وإذا بوشرا حدّهم بالونث ولا وجهه مسودا وهو كريم أو ولا حنايا يتورى من القوم من سوء ما بوشرا به أو يمسكه على هول أم يدوسه في طرف على سما كلك حداد أولاد هذا شيء حفاظه آيالانا قوصه تمرت الرجين كايدة قريبا كوتا لي الصباح ذيناك قريبا عانيسو كلابتين عابدوش مرشة تعالى معايته كلك وابح قوضي ووحوها سأقوم من جميعنا إيا الله لالك الجيري شيء ما شوكوها الدوناء إيا الله وإن كانوا من قبل الله في ضلالين النبي إنتان نبقان لبحنكور بعد إنما معاد أوقاف درم إيا الله ميت أي قديرت كسو يا تورا بحساد أنه يمحمد الله بحيين ما وحيكوه أكتاي أميين تي أولا النولى وآخرين كوهدان بأ ومنهم يجاكمدا أن لما يلحقوها لهم بهم أميين إنه قول قولك بحسادوكو ما كوبنا في الأميين وفي الأخرين أميين أميين با رسولك الله ديري وآخرين أكوا الدنباء الله ديري منهم إيه كميدك وكالي أن لما يلحقوا بهم أميين هلالين وهو أب العزيز ألا أدوما دي سكاءدك العكي مامل ونقزون لذلك ما كان نسيب خاص أميين قلدين نبيك عليه الصلاة والسلام قلدين النبي عليه الصلاة والسلام قلنا نعلا لن نولد نبيغا اي لن نولا اي ساقا اي شخصيه دي سياركا اي اي ساقا اي قولي في الهجامين اي هذب اي احبار اي تسكيه اي تعلمتو انت باو سمين اي وقول ان لغاري كارين الى انتو كوغالا ديست اوغرتاي اي اصحاب نقوتاي نبيغا اقونساتاي اراكتاي فميساي خاعتي سيدا قبلماتاي بعضو تواريخ واحشاقان بقولي اللباتاني افركم اي كل كارينتاس إيادا وقلد اباوكو قلديستي انتو قرتي ذلك صحبه نبي قلنا المولى اي معلم انتو النغضي وحلقه قاتي فضل الله ديه اباو يؤتيه اباو عزياء قلدا من روحه يشعه ربه والله ايبه ذي الفضل اللي قلد ديسو وينتهي او قلدوه العظيم قلدوه اللي صاحبه أو كُلّ الذين تُلْهَبُ كأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبحونه فيلله إبروين ما في السماوات سمايل جدار وحَكُسُ كنائُن إبرا وما في الأرض واليال جدار وحَكُسُ كنائُن إبرا الملك عليه بقرتها القدس عابلا العزيز كات كأونكيس العكيم ما ملك ونكسنا هو إبر الذي أحد ضعف بخيل كل أميين حبراتكم الله آنيه حبر مع الله آنيا وعن سوس الله ديسي لا تخونوا الأحقا قنلا وصدق الله في قوله والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا لوما دش علمك الله أملا دش كل كادوسان صدق عزيمك لقب برا فر برا دبسي قلي وعبرا أمي بواني معنا سدي وكل شيء أيك باقي بلى لا فطينه هوانك أبمني هو إلى الذي يعلم عز في الأميين حبرات هو الله آني الجدود أي رسولا بحياه منهم جاء كمذا يطلو أغرية عليهم كركودة آياته إلى آيات كبر كركودة كأغرينايا كقرآن كالفادسي أي براليا إنه أصحاب رسولك القرآن كحفديس يجري سدوا وحفديسية ja lajjega ja sydin lokana siirrymme, ja heidät siintirei, ja heidät siivet ylmanta, ila heidät muhimme liisakovetai, ja heidät siirrymme, ja heidät siivetä ylmanta, ja heidät siivetä ylmanta, ja heidät siivetä ylmanta, ja heidät siivetä ylmanta, ja heidät siivetä كتابة قرانة حكامة كجيرتا يوان حكمة سنة رسولكا وإن كانوا وحي أميين هايين من قبل انتان بيسادان جيرين هرتاد وفي ضلائين باديهم مقودعات مبينين العد وآخرين كوى كارنوا أو أديري منهم كميدائيقة عربي عجمي أن لما يلحقوها ليلين بهم كوان في الفضل آن, أن كوها ليلين وفي زمن آن كوها ليلين ونسو قاعد النبي لان نولاي وهو إيبال عزيز ألا دوما ديسا كلادكو العكيم مامل ونفسو ذلك عرنك فضل الله قلت إبوه يؤتيه وحصيا من ضدك ويشعاء الرب وضدكو الرب وقرطي سبحانه إني الله زبان تمام لن ولا ذا والله إبوهين ذو الفضل قلت الله صاحب العظيم وين مثال الذين حملوا طورات حديلة المامي أميين أما أصحاب رسول الله ايه وعالقان لك اني منكي بن إسرائيلها كتابة تورادها اللغودة جييي وانا حلصاري ان الكتاب قائل الياني كو دغمان ويحكم تسفل اليان ايه سيد ايه كياله ايه مركز ايسان نغدين الكتابة عمليه وايه ايه اللقيم النغدين دمير كتب الوحراء وكتبت حكمة الله وكب الهدى وحلقين كتابة دني دميال ومع ذلك دمير لمسوه وليس كذب كينا وحيا وقال لحسابة مايه قدسوا كمرحي قل كأننا ننكساسا إلا ميجيهين إنك مارك وحيا أمي يجي كقدو أنها إلا ماركو قرتين وكتابك أبدا يعانو وان داريالي وينو ومبنو وينو ومكو وينو بان قال تعالى إلا وحجر المثال الذين كويت المنطوذة وحوه حملوا الله الحصار اللقو كاليفي التوراة كتابة التوراة النبي مسلقو دجيهي ina ku doqmaanay aqoonsadaana hilgaliyan aya lagu mashaqeeyay suma ka gadaal lam yakhmiiluu wa awrad ma yahay nhambarin oo xilkale ma yahay nal marin wa hayl midiiintil maantoodu wa awu xamma salin umar damar ay ila tilmayeeyu yaamilu damar ka soo duusho kusida asfaran goto wa min khaasil hayawaan hayawaanka ee boomay ayuulita fahmadar ku babaay wax magar hooska markii laga soo galo uu dhagaa waynta aga xornu akama wargabo markii qarkoodna mashakilku sameeyay uu ka anaaqay xidinkii miskuureeyay musasku madah jalinaa waxa naxaay xoolii kali carada ku jiray kulkayna xan ka dib uu خرجنا شانه وكلا كمثل الحمار إيه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلعب أو تتركه يلعب أيه دو دقين أيه دو نبغو عرف يجلكي سوقيني بدنا بقولك يلا الله حرم لي سواتر يقتاعد كاسو لمديعي قف الدين قيمي قيم جب بدر أنت لا تجيء لا جرسي لا باري تريالي واجي نوع بيسا وحباصلة مثال القوم ذات المانتود الذين ذاتك تذبوا بأيات الله إليها ايا أيات كي سيباني تلمانتود وقاب درانا لا مرئي والله إبويني لا يهدي مهنوني القوم الذات أوالمين او قردر صدي قفك مركو ظلمك حلاليستو هذا جوكتا أنا كالكتو مروا إليها الظلم أيوشرك سمين أيو Onkam marut dulma jo kardahi sanaju, nytisi marut dulma jo diinte daya aju, tulmika marku kaada jesso, hanun arki ma jo kuskas, wababaaya, maka tomana laaf ta shar mesi, konkelaiyya dilqom alfasiqin, yelaiyya dilqom alzalimin, yelaiyya awa yahuu halalaiisti, awa dayisti, ama ama fisqi, wa فس غنا واكب بحد أو أمرت أبدي بدال لزقت أجو ليس دي بوايو طلنا وانغشى في غير محل إلى حل الدلموسر كل سمايو أدمى حل الدلميو وحب وراء الذي حجلي أما إسجد لبيس إنه الدلميو هو أمرت أبيه سلا أبوري وضيع وحمر كل على سلا غن كنكته أخيرا قلبها شرمايا صالح ليه دا يوما ألا لك قصب ماي لقصب ماي يا مركم كل مقاس دورتي والله اي بوين لا يدين مهنونيه القومة ضد الظالمين قردر صادتي قل يا أيها الذين هادين زعمتم يخدوا حلوك جوابايا وحي إلها ذا الله انك كحيقنا أنك إله أولم نحن أبناء الله واحبا في الميد نحن أبناء الله أخروا وأحبه هو صاحب ياله جيالي انت وانا انتا كليتا أغفل أمرك وضويس دوكي أحبي أبناء واكال الله كلك دا حقنا دابناء دا واكتين حقنا أصدقاء واكتين المحاق مبيك التصاحب هنا والوغو صلا أنو قابش الملكة تروا ساحب كي والوغو صلا كلكالله بلانا بيس كوهر تميد اما الصاحب نماشي اكتر هو أحباب صاحب اللي اياهي اما أبناء نغضة اولاد صاحبني ما كدا هو وعاد شي خيرك ايدين قد هيا صاحبني ما واكو وياي جاعلك ايدين قد ايانا واكو وياي اذا نحن ابناء الله واحباؤه ثاني اسكو شيغن كونك انتي شكره وحيراين اننا قدرتنا لو ابورو اننا قد صدوده كسونين جليل ابي هو ايراين لا يدخل الجنة إلا من كان يهودا او نصارا وح جن قلايه ومن هذان قوصتين بلا خالصة من دون الناس بقى لكي حقنا لا نحص بضن هضيتوب جواب قابر الله إشتاغي وعال إليه ضدروشة إيسان أولاً مركض أولادي يا حبوته محيذين عنا بأذيك ضوفاني يا دانيار أولاكي انتفكر بيئي منينا أولادي ساسيالا فليبا يعذبكم في جنوبكم تسوح اللوغة جوابه أولادي يا حبانهم تنجنة نوح اللوغة جوابه والدنيا لما حادث كل جساء والذي كفر فريلا جاء كم سنة إذن كما في الله إن أظنوا لا تاب قلك أدنيا جعلك هل إن أخرى يسكوه ما جعل هذا حداد وقتان إذا كنت قمناش وإنتا للهاتف وقتان هو ساحب كيني أما هو أذوقين وعاترا أدنيا مهرنا أبا أخرى نكي لما هذا يهود بأدنيا كان لقواه قال تعالى إلهو حييري قل وعاترا دا صوباني يا أيها الذين وعى هادوا كونا يهود وي حدات كوب كلمة هواسته كلمه الزعم نورك هذا باهي ولا فاهمي كره وخا جرى زعمي لا ما عبدوا وعن جيرين بل لا ابري سوره دبي كيمان دونتا زعم الذين كفروا الا يبعثوا انا لا صوب بين كوب هوازن قل بلا وربي لا تبعثونا ثم لا تنبؤون بما عملتم وذلك الله يثت كل الزعمي لان ألقى قرنا بين هواسي بليت إن زعمتم هدادكو بين هواستين أنكم هذنك يهود إن الأولياء اكتوتهين لله بوين من دون الناس دادك انتساك لأهدك اكتار هدادكو بين هواستين فتمنوا جعليست الموت غيري ونقنتم هداتهين صادقين زعمي قوة كورن شاقاية كو مباشاية فتمنوا الموت إلهي حقته دوغا محييري ولا يتمنون يقول جعلان مايان هو موكي جعلان مايان هذا دولي هو دي الله بيان غير الرب سبب قوة معي لما كدراتي بيان غير الرب أي قدم دهر مرسطي أيديهم نفتوضة من الكفر والمعاسي إلي قاليهين بيسويهين هذا في نوقات كفرده ويوبهين دير مغضة والله إبوين عليم الله وقوم بذنوه بالوالمين كوا قردران أي يهود يقول وحاطر الله أما جعل الله أما هجعل لنا إذن كي يجاري وأكل فرانك المجر وقصوبنا وعاترنا إن الموت جاري الذي موت تفرون كعرا ريزا منه موت فانه موت مراقيكم مت لك إذن لكم ما يود ثم هذين لكل ما كجدال تردون والله الدين ألينا إلى عالم الغير وشهادة وحموضة يواعب رصم إله إلا بدر إيش هو الله يبى بدوها كل شيء باتل مان تايز الله لي إننا جو إحنا مشاهد كها إيه قرط النجاة لي أيها الناس تجيب <تكلم> بدنك أوعي <في> إيش كله فقيدنا شقابك ماليه مشاهد كي بين أنتي بدنك أوعي هذي مشاهد كلو أنبل لا أعرفيو ألي كنفط هذا ولي أقعد كأمرك الآن بأوعين ورصة عيني أورك أوعي على يمان كي ما قلك أنتي كوجيران وحال الى الآن عقلها ما سكعدمه و هل يمسوضناه أي عند الله قلت عن نجام بيشوقي أما وحن مغضى هو وحن قرصون هو قرصون محاق لاليا وعلى صدافه هو وحن وليبالكاري هو وحن دير جيرا انت باحد كشيوك يبك لي يا تاجيرا واتلمانه قارا ثم كالكدالبا تردون اللي يدين علنايا الى عالم الغيب وشهادة وحن مغضى هو وحن لفرسن لبدا بالله هذين الذين قلوا ينبعكم اللهم وحيدين شاكدونه بما هو الحياد كنتم هنجلتين في الدنيا تعمرونك وصمعون يا أيها الذين ضطر سدى هذه حق أكثر لين وهر دقي أي أمر كان وحا للوصول قابصدي انت إيه برهم أيسي أي توجيه يابل الله سييييي ما لنتجم هذا قارحان هذا انك صراد هذا المغشان فردي في المياه حي على الصلاة حي على الفلاح انا هادو وكلاما واللبانتي والسلا دي بوكاريو كل كو واحد دنيا او سلاد كا قيمي بدن مال إذا وحي كلو دن ولا با ولا سيما اياك اللباد ماركا او دخو امامكو كوفريست ميرابكا السلام عليكم يرا وجهي سلغ ادمو واخ لو شوغلو نيكرا قال تعالى الى وحي يا ايها الذين امنوا حقهم يي إذن نودية هذه اللي يسوغي يارو ليس صلاة صلاة هذه اللي يسوغي يارو صلاة ديار مدى أهدان كيو وحكا لأهدان كالما الإعلام وحاوه يشيس والوقت وقالي وحيني قريها إياه ولاها قار كم مشغولة هايو وقتك اللي يسوغها يباقالي إما دهو من يوم الجمعة جمعة الماليم تهدا هذه صلاة اللي يسوغي يارو ماليمك كلا كدران فس أو صعبة أردماها صعود كان يسعى هذه أرى الله يقيني كالواعه هي صعوده سنبيبا بياني سي هذا فلا ديمان عيسان فلا تأتوها إنك أردائها ما دين واتوها وعليكم السكينة والوقه إذنك أقبنمو إياد دقنان إذنك وقت صلاة دي إما دين حدا أما حداد ذال إياد دقنمائكو ججيرتو واختيق قريا قاد بكوغان كارتا وعسرفو صالحو ترتمي الجريم mitä teillä on? Avartun sano, safko on koiran kutukena yksiläinen määrä. Semmoa aikaa, kyllä, läheä, läheä, mutta tiedätkö, avartun katsanee, että se ei ole. Ainoa on, että se on kabin aikaa, että me jäljimmäinen on kabin سيادوكيل الله كذا يقول خذ قوس وبيس كذا معادي إن شاء الله ينفطوا راي هذا الله أكبر كذا غلب كذا سيء واحد من الدلما عليكم مساكينة والوغار سلام عليكم تنازع قارتي ترتيب وصو صو فما أدريتكم فصلوا وما فاتكم فاتموا حق عظم قييس أنتم فقولوا عدل غلب كذا سيء هذا هترسني سبحانك وما فاتكم فاتموا ما أرى وما فاتكم فحملكم الإمام، الإمام كأيكة قاده، هم حول الإمام كلوا قال يا فاتح أبو يا بلال يدي، أركانك الأربعة مقاله، سجود الإمام مقاله، الركوع مقاله، أو واحد أركانك قول الإمام مقاله، تشهد لك الإمام مقاله، الإمام كام عمباره، فتعبد عمبارا يا، فتعبد أنا فكني نماذجه حديث متفق عليه يا كسو أروي الرسول عليه سلامة سلام، لا صلاة لمن لم يغراض فتح الكتاب. متفق عليه كل كفاتح عليه ما قد فاته وعد قال قول الرسول كو او ما فاتكم فاتم كما يستر اجري بعد لك ركعه اخر سنه كذا القراء وقول الرسول طبق وما فاتكم اتم وان كان مخالفا لقول الجمهور فصح وصعد إلى ذكر الله إلى ذكر كيسى صلاة أو صعدة وذروا البيعة ضعفة يالكم كاسا خير ونقبضا لكم إذنك إن كنتم أداتين تعلمون كواب فإذا قضيت الصلاة صلاة دهد الله ما يسره فانتشره في الأرض أنه حيكسه رجاء دواء المزمين جيرني الله أكبر وحكور رياجينيك الحقصين السلام عليكم ورحمة الله in jamarkii lagaa salaadii waa dhammaatay hawlihii laga yimid baa la kala aaday tuu ada lagu ayisanaayo oo صلاة salaad ee nolosha meel joogta markii salaad laaga buxo qof dhaqad tan faadiina qabso muddo dhan ku عبارة القرآن كبيان للجميع. سلام هذه للجوتافا إذا قضية الصلاة. سلام عليكم بهذه التي فنتشر أولا ألف مع الكتوبة الترتيب والتعقي. فنتشر ما قاس بك لماذا خولا الصاحرين وعلى آدم كمركب لا مغلق دافع واحد يسين عليه. كل هذه وعلى يسين دافع اللي يري. ألا تيروح المشي صلاة جهادك وكتجتك كونا إلى إحنا هذه أفكار كتبنا هذا نوشجو ملكو حنيم موج يعني إيمانكم وجدنا هذا ملكو هذه إلى عدم سادو ورسو شو أدمكو ورسو وتقول الله كثيرنا إيمان ده أنت هذا بعادي كجيرة وألفت هذه جدنا حدنا سبحان الله والحمد لله والله وأكبرتي كصي هاي تعليم تقولان خقول هذا هذا قلياتي صلاته هذه صلاتي لجتو قروادا ما لي كلا تجاو انتشاركم على لغة عربية أول بيشكود جدا لمين يعني من دكانه كريم من منا ما كهربو منا وح كريم في الكهربو نهيني كل عاد فانتشروا كلا في الأرض كوكلا تجا وابتعوا من فضل الله كل ذي بيحق يعندو أما ذكرجي إلى أصواهري إلا غر لها وذكر لا كثير مساجدنا كم صلاةكم من عرما استجاب الله أبوري إذا ذمك رسولك اللويدي معه غنيا بل أن يكون لسانك حطبا من ذي كله عرفت هذا بيسنجين تصبيعة جميلة تكبر وذكر الله إلى حرصا كثيرا بلنا خبالوا على لكم وحضر كان بدون تفلحون الليبان يسح هذا رشقي عبد الله تعالم تهبر هذا وإلى رؤو سبب النزول يا أي لاي كسولك المال الجمعه يا تجينا لي وقتك اسنا وها ريسى سلاد يا خدبه للصلاه يا لهور ما يجري خدبه دي باللاخرين جري مالك يا جمعه لوقتك للصلاه الا هدو مسايتك بوع النبي وخد لها غنعي ابن الكلبي جاهليه qalood baan ibadan xogaa gurba iyada banta gabana lo sameeyo halkaas waxaa arugaa ween ka alaasi gurbaan isku dareen walaaka daqa qayna digo khutbada agreen ayay ayaa ay la daqa qay oo leey shirqoodi salaadila tu kale khutbada annahna mala safarkii xagaa an ku horad tijareedii näin me käyvät siis tulemme tulemme sijaita täyteen maan päin. Kurban, tietysti jää räälävät ja sekuntarvai. Asetämme tänne kurban kiimi, voimme laimaa ja sekuntarvai. Asetämme tänne ja إن فضله تجا يان إليه ها إليه ما لم الذين ولا إليه فمنكم ذكر ما لا دغيله لغوي قد لو إليه لا اله الا إليه ما ربما مرثب لا إليها تجاردي كده صاحب تو ربي ميلى انا قربان وخلم ما هاي وشكع روريد شغنني ويل ما لكن تجاردا الله با هنا يابسكي بالو غد مخوفدي لو كدا لا وايه او لهوا انفضوا واتقا ايان اليها الى تجارة بل ليسي عنام ثار وتركوك من ينحضن لكتك ولا صيما اصاب وخطبية الجهاد يوعد جيدنا مغلل لكتك وحشيك وتركوك واكاتك قائما اذيك تاقل يقول وعاتل على وائل ضفتان ما عند الله الى وحاق ايان ايا خيرك في اعنى بضن من اللهو القربان كان لقراعي ايوا من التجارة بدي عدل لسوق لي والله خير لزقي ما حد يقدر ينسى إذا بدي عدل ما قمت عيضة خذ لها عويا مال ينسعده إنت خزقي عن طبيح سنة لها أخير بذانه ما حد إذا أليس هي المساجد كيس هي الرسول كيس هي خطبه بدي سوق تكتبو مثال الذين كويت الماندورة وحول هم الطوراتا طورات اللوح كلفاي ثم كجدان لم يعملها كتاب في قادم كما في الحما. فمالبيلة المايهين يحملوا قاضي أسفاراً كتب بيسا وحباصله مثل القو فالتلمان طوضة دا الذين دفتا فذبوا بانيهي بآيات الله إلى آيات كتبانيهي فالله إبوين لا يهدي المهنونيه القومة ذات أظالمين قردر صدي قلوا حد مبأ الله ترى يا أيها الذين كوا حدوا يهود وبيو إن زعمتم قددكوا بين هواستين أنكم إذن كأنا أولياء حكتوا لله ايبوين اوتيهن من دون الناس فذكرك كالكعيكتان حدادكو بين هواستين فتمنوا جعل هذا الموت غيري ان كنتم هداتين صادقين كوارهم شقايا ولا يتمنونه جعلان ما ينموت أفد انوالي وديه الله لما بيان لجعلانه ايقدم دور مرساتي ايديه من نفتوه والله ايبوينه حبيبنا الله واقعون بضالمين فقد قردرون يقولوا حاطر هذا إن الموت الجاري الذي موتاه تفرون كعرس منه موتة حينه موتة ملاقيكم مدين لكم ما يود ثم كرجالا تردون ولدين علينا إلى عالم الغيب وشهادة وامضية وعقرسون رفضوا ليزكسي وياقيني يا ليدين علينا حين بيوكم محيدين شجاعيا بما وحيات كنتم في الدنيا الدنيا كده كده كوا عندك تعملون كوصمة يا قولي فعل يا أيها الذين ذكر امنوا حق الرميه اذا نودي هذا ليس ييرو لصلاة ليس ييرو تكجو من يوم الجمعة سمع ما مال انت ذاك امضه اص إلى ذكر الله وعليه ان يير الصلاه يده شديد هذا ولا ركته الب فنسق او درن يا شرها حرك قال يا لكم كص ليل فري فلنتي اي خير في نعام لكم الذين إن كنتم هديئتين تعلمونك ووحب ففعلوا وحاليذين فراييه فإذا قضيت دين اللي قتو الصلاة صلاة اللي سقوية دين اللي قتو وسلام عليكم بي كل ماتا فانتشروا كلباها في الأرض ذلك القديجة ككلباها الميرات كتمادين أحد البهوشي سيها قبصدوا وابتغوا من فضل الله وعلى الجربي صلاة الملكة اللي قبحة كالجدال إني تجار ذو مبروكتاي وضبا من دكانك رصميساني اي ماليمتها الجمعة ايه المساجد البابات كل ديارين ايان عكتال غروفناي. ايه عكتال غرفاني وابتغون من فالله تعاليمتي اي بو كاريك عمودي الوحف وحواكس وقادة الباب قوليك ايه مسلمينتي تكتيب باحايسي ايه بيتبالك كو قادة لا عقوسا كاويكي وكوهلين باوحال لقايا با اينو كم دقيقة طاحرة صلاة اللقا باحلو باديو كولك تعاليمة إيبولا راعو أيها الديني آخرة اللبدة بكوها قاقايا وابتغوا ضلبة من فضل الله فبرزقه يا لدي أما ذكر الله كمحرنا مساجد إيه ويسا قضي يا صلاة إيه دائما إلى حص واذكر الله إلى حصه أمانة بالتصبيحي وتعليلي والتمجيدي والتعميدي والتكبيري كعص وأتغنوا الله تابنا يا الرواب إن تأثير هذا اللهم حصه إياه إن أدمان طولان سكع يرتوع درن شكل ماها واحد أن لكم خشيش سووا له طابنا يه نغذوا بتقول له إلى أمان عصا كثيراً برنم لعلكم واحد مدنين إن تبلغون بدياً ولا غير أذل بذفكوا جليساتان وإلى رواضيرك تجارة جناس أو لهوا معي انفضوا كذا تغياً إليها تجارذ بل هذه وتركوا كذا رسولك وكات عن قايمن أدوا هكذا الاختلاف قد جمعه ده في جمع ده كره صح ده وجمعه انت التركي اختلافات بين الفقهاء اي علماء السكوت دي ان إمام احمدي امام شافعي وكانت ثقاته انه ارضي يسيبوا امام احمد اي امام شافعي وان كان اقوى منه في الحديث باعتراف الامام الشافعي حديث انت احمد ثلاثه قادين بويه انت ما ادري منني في هذا الشيء الا اي فقاه قم على ذلك أو هو هو أفرت من بيّا وشاعن الإمام مامي لبيت من كانوا مقبلين بقوا خدمة وغري أبا حليف أنت وشخصي درين وحوليني الإمام يا معموم لوقف الدين خدمة تكنعي مدجرين كل كاميل لا يشكون تريني قمر خطر هذاك مدجرين حساب تتصنع يملون تجرين وقتي واسود وادي أتقرأ فرت المجاري على تريو كأكداي بادي وكيمي ما تقول الجوع Intei, mi maga lajit johdet, sotbani jastakaalbain lukonne, ajiduk me tii, kutbua kiet maġiri. Jaa, sa' aire, mis aire, slamme, jadana, dodua وتركوك قائما قلو حاتر هذا عند الله اي بوين اكتي وحيا خير كافي عم جنة اللي سوكايي قلو هالقمايي سليب بيعو اللكيني حلوك الارضان ماهي قلو حاتر هذا ما عند الله الى اكتي وحيا لو جنة يا ثوابك خير كافي عم بادل وحنا ده دينو. من الله يقربانك يأهلاك يومنتي جانتي قنعسك صوك لبلدك والله اي بوين خير الرازقين، انت رزق بحسا الله هو خير بدله. صورة المنافقون ها يكون راعاً إذا جاءك المنافقون وصورة ديسة حية لحدناله. صورة المنافقون وصورة مدنية قايات 11 عشرة آيات إذا نتوى طبعاً آياته سبب النزول بيسورة دانلاي غزوة بني المصطلق. أيا الله قالي ما رج غزوة بنى المصطلق لا قالي أيا وحمر نينو اذيقى يا سيد عمر ايان نينو اذيقى يا عبد الله بن ابي بن سلو الملعونك اكبر المنافقين ايه اوضا يشكر الحي عيل بيالك قادنا ايه بيه بيه امركي لا يشكر الحي ياركي سيد عمر شاطر بوها لا تبوكي دفتك قلفت مركو الله دفتك قلفت يا وحد واقف يا الله الانصار ويا للمهاجرين عبد الله بن ابي بوكي قصة وبحيسان بعدها اللي يري والله ما مطلنا هو محمد إلا كما قيل سم من كلبك يأكلك أروا حيشة لي نوعي من الوحضنة هاي لي أمرك أن ما أنت سوي دويني حررت أنك الله أضر وأنك نوطليك عن شاقناك وحد الله بضمه وصورة اللوحسي أيها وشاقي وحجري ليرجعنا إلى المدينة يخرجنا لعزو من الأذل مجاله في المدينة إنتا نجيبه النقي نوربك ديمان وحندلها مجاله واسارين أذن لا نروحه كواذعي رجيزا أذن نروحه كواذع سك ييو أوله أنصاره في المدينة وروحه كواذع أوله بعد نروحه يري إنتو أنصاره ها كل مي بويري لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى يفضو هذيك أنكار خبوا واحد موجود شلي لا بحب هذا اللقسي رجيز يكون غير هايم يعني ندم بقولي لا أنكار ويل بن مغل أيه، ويل كي مغل أيه ولا دا على دا هو شاگر، ولا ذلك أنا صوبانه هو شاگر، صوبانه وركي مركو جاري واقول هذاي عبد الله بن أبا يخريج ويبالله شاگر، خاليا اللي يريواي ما ده، وروح المحوط هذا، خلي كتابي داري وتجع، نبي قوهم يستمخي دارته، وركي قرحيه، يلا ينور كي ده، دفاتر ويل ورك مغل أيه Ainakin voi ilke anna toimuttaa vikaa, vain, että minun on tehtävä tämä koko maapalloni, aina, että minun on tehtävä tämä koko maapalloni, aina, että minun on tehtävä tämä koko maapalloni, aina, että وحدينا كل مجرم قال تعالى أبدو هذه سورة بسم الله اللهم ألم قبيد أيانك بالله قال لي الرحمن الحريز قدن حريز الرحيم مدقار أهانه ابن حريز قال تعالى إلا وحوه إذا جاءك أيها الرسول الخريف حدي سوبنا كوي مادان المنافقون ورق قال عبد الله بن أوبي إي أرداشا حد يكون كوي قالوا وحي نشهده وحن قرينا إنك أذيك الرسول الرسول الله يبميذ الدري إنا تهان قرينا والله يبوي لنا يعلمه أغيه إنك أذيك إنا الرسوله أحد الدريت ألا بكور أما كان هو قرينا حتى يسدى إلا ذهن والله أبوينا يشهده حقره إن المنافقين أولك قالدا لكاذبون في قوله إني هذا القوة كل بأن شيئا وهذا القوضة إليه واك الروميناي نشاد أنك للرسول الله أفكر بأن بيكشيقة أيانا كم الروميزنا واركا انكولك وأواريش غفر دامين أيان إذن هذين تعريفين هم يبين بأن المحال ليل هذا الروس المحال ليل هذا هم وحال وافقة وهي وافقة هم ليل هذا هذا واقعة وهي واقعة هوافقة بيون قولك إنك على رسول العرب كيروذ لكن بين وحيك سجايا يقولون بأفواهم ما ليس في قلوبهم إذا بين بيشجموا هذا الكيروذ وبينه أقولك بينهم حاكم جهابية يتخدوه حياشا إيمانهم داريا الخود دا جنة قاشان فصدق أوده عن سبيري له وحى وقال عدل الليل لا لابين لا عروسي أوانك لغني ميسن لا برتا بينته هي مغف مغفته ايي كو اوودن انهم يغا ما وا كانوا نوقدن يعملون كوسميه ذلك سبب كوعو انهم ورقا كي الله ثم كفروا قلبي الله قديدن فطورى امر ربي الحمي على قلوبهم لا توذا وفهم يغا لا يفقهون من يبغوا وخكرن مايا قيل رايتهم عبد الله لناذق رح بدن بوا اذكرنا قرانك عداله دي سارئ نك اسملعوك ما له كرها كيم الى هوا سيقي الى وويري ويا رايتهم المنافقين يا بلي اجسامهم بدنكم ينقرح بدن ين او عق او لف وين او بير او في ماذا المعانك والقرئ تسمعوا تسمع وذكر لقولهم هذا الكون الدركي كانهم وحد ودا خشوب قريه مسندات نسير سيريه يعصبونه اي ملايا كل صيعه مشارع المسلمين بصحته الجهادية وعلمده حد ليسو ييرايو وصوبها هذ مغلان بل قال انغا فردها نلو كيناي سو عيرن حنا على زكتهن قبا مها قال ان يين بيسغي قولك عشان قرتي يرتبع أنك عنا ركا يحسبون وحي ملايين كل صحيحة إلا كل جيد هل يمكن قادر إلا سوء غيري إلا وحجرهم وركا قلت العدو علوي فحذرهم سوبا ليس كذب قاتلهم الله كذبا بإله إنكاروا جيري الله ماذا الله قال الناس ذهباء يوفكون حق الله غيري بأركايا وحيي دجاية يبدأ يدخل باللغه ما لا يا قد كيف الاسلام ما يا روح الحق اللي جاء قاتلهم الله قدر الله كذبوا ان سداب يفكون حقي لوغيلي اي دي ما كيشوجك في حقيقتي روتين لوغادي يا عبد الله ابن أبي قرابلي سيو تقتي وحا ليي ور بالكو غدخدي اول ما اذن فعلني حتى ان هذا اسكو دافعتي بين يعرف ذري إله اهضاء الله حقي قدير الله وحا واتري قال الرسول فأو تقدم بالله فأقو ضلبا حقا سوما دحو الجديد أنا قدرت وحو يرى ان كان لكم اي اعتراضين واركم ايني ما تكمن سكب الحيا وابعيني تهاكي وار رعني حدات انقيل ان كانوا سجدوا لبعا درس قال تعالى الى وحو يرى واذا قيل حدين الله لهم كجالده تعالوا كالا يا بس توفيل ايدين دم بالله فضلوا لكم دينكم حسون الله إله رسول كثير دم بالله فاعيدين دم البيت حدين لي لو وحي جيدين اياهم فوسهم مدحيالك قد في لحد لاي هذا كان الى قبر اي وجه قد بايانوا حقاني مريخي ادناي لو وحي جيدين اياهم فوسهم مدحيالكود ورأيتهم ودركتم منافقين ثاني يسدون جهة سنة أيان وإن النبي قويين مادانوا إلى هذا الدنب الدافض لو يجيوا مؤقرة الحقيق الدين وهم مستكبرون سو بلعب دي إسكالويهين دينت إسكالويه ألا إسكالويهين وهم مستكبرون مالك يسيد أيهين أي حق يا رسولك إسكوهين أيسيين دنب الدافض والله الحري وصدق الله في قوله صواء وحائق عليهم كركوضة أستغفرت حدادوا الدنب صوبني لهم منافقين ام لم تستغفر حدادا قدا بالدافع دل ب لهم يجا لا بجورا بل يغفر الله فاستقبل ويلم اما لو دفع الله ملول محتاجين الله بلا يهدي ما هنوني القوم ضد الفاسقين الدين تك باع حفل الله ذي مركض جيشك وهذا له أنت ودي عصليت ما لسوق هذا كم هم منافقين تأ الذين وحي وح ما يا قرون يري عبد الله بن وقيب أكون يري أنصارنا ذلك لا تنفقوا عن تسينينا على من تذكركم عند الرسول اللي. إلى رسولك سألت ذلك كثما عن تسينينا ومن علاجه حتى ينفبو حكرا تجينا دبا وحسن وقي عن تلام ملائكة ما ذري بيد الله وحكي سابت ما يمفج عنك إذا كجرتوا فوق إركا كريم مانا يا أنتظر لك كم مانجا كهات كانتي اللقادة بري يد يدل الدنيا لقفسنا يا وحي ربا ولله يبواينا له خزائن السماوات إرثيال استورثي البنيال قيال يا ولد الدواليالك ولكن المنافقين أورق قال الله لا يفقهون حبكر الماء مر لفظ يقولون ودارنا يا عبد الله هو لا يرجعنا حدان الله ظنوا إلى المدينة انتانو كلا بنا غزولا المدينة كل قل لا يخرج وحوك بعندنا على عز شرف الله عبد الله يرقيها منها مدينة وحوك بعنايا الأذيل كوان كويتا نبي جي على سبأ الأذيل كوا لا كل قصر ربي يرد بال وحموج إز منافق قدره ولله يبوينا له الإذة غلبه أتكلم يقول يقبلني لا هي الرسول كسي مؤمنين باله إبوه سنوقي ولله يبوينا العزة وصرف إلى الكاتل ولرسوله صوبنا عليه وللمؤمنين انت الرميسال ولكن المنافقين أوركا قهلا لا يعلمون رمتان ما أوقا سيد أمر كارينتي إلا وقادان رقين توجيه قبنا المؤمنين طلبوا اللفتي ولكن المنافقين هالله مذنه قالينه يعني أهل سنية أولادين إذا هذه الدرابة للأيدين أمي إن كاشغلين أهدانه إننا قوتا إننا نفسها قال تعالى إلىه يا أيها الذين ضد آمنوا حقا رميه لا تليكم يينئذ شغلين أموالكم حليالك ولا أولادكم عرورتين عن ذكر الله يبوينا حسدي إنئذ كشغلين ومن روحا يفعل صلاة سمية حجكا لكتعرورتي يا إلمي إيحولي ينكب حوائي صلاة يا عبادي يا طاعد يا ذكرية أي كدفان ومن روحا يفعل سمية ذلك هؤلاء كوة صلاة سمية هم هي الخاسرون كوة تعبك باي أو أنفقوا مؤمنين بحية مما وحكب بحية حزاغناكم أنه هذا يبنى إذن سيمي فرصة قفنك إنتي نفتكوا وجرته من قبل أياتي إنتو سنؤمن أحدكم قفك الموت قيري وفيقول أو أوصنرا ربي يا ربي نعن نعود لولا أخرتني قيري مالك إلهما ما دي ديكت إلى أجل مضل يرمال ما ماي كاضي قريب عند هاد اللوغو كاضي معاد غبن خاصه دبا حنتضر هيه دم باسد قيس الله وكنوا حنا هان من الصالحين ذاتك حجيو عبد الله بن عبد السبائري سكد هي حجقه قف قدين وايه ويه قف قد سن اورنايا كل كو خاتيمت كل أجل دمات انن اليجيين ولا يؤخر الله إلى هديه ماله نفسه نفسه إذا جاء هادوهي ماذب أجره هذا الخلاق حتى نفسه بعثنا إذا اللو كادين ما يو والله بوينه خبير حب البوح وهي إما واحد لواحد تعملون حنيس بسمينه يسوع ولا يو آخر الله بعض المفسرين استنباطهم فنقول سنجمع أيها ذلك نفخت جلي قرتي إن دبلو دقينا كان وعدك ولا يو آخر الله نفس فرسيق القرآن كان مركا إنو تريننا سورة دا وها سورة دي صدحي اللي حدنات مركا النبي غو حوجي لعمري بي صدحي اللي حدنات معا حكتا سورة تغابو تغابو المالغوك لك عي تغابو المالغوك لك عي والله شو كديو مصيبة كوينة تجيري ذا النبينا ولنهو مهمة ولنهو مهمة لنكسر او يدينتا نقر يبطي وكلك مركا مولود يدب guriisa ka uslay isku waqti on oo maalintii maalin ku dhashay nabiyada subax ka mowludbay kol ka dalashay ka geeyay badnayd mabowadis iyo risaladis qof fartii kasana caadigu waa timi risaladotiin ee أيوه قريه لمسيره مال مل، والكاسه هي راده والله كفرن كرال كان، قريه الرسول كه، هو صدحية لحذنات، هي عمر جيسي، أو صدحية لحذن مركان مراعي، أيام المناسبه، أودينا تغابنيه، كربح الله شغلفتي، إذا جاءك أيوه رسولك، حتى يكون مدن، المنافقون أورك قالا ده خلوه إليي نشدوا عن غيرنا، إن كاريجال رسول الله إلا خميزوا الدراء إناتا بابا نقرينا على شهدك مجرد والله إبنا يعلموا أغيه إن كاذي رسولك إن أغلى رسوله أحد إباد والله إبوين يشدوا حق إن المنافقين أوركاقال لدن إن إلا كاذبون يهين كوابين شيئا إيا اتخذوا وحي يشل أي مانهم داريالكوضة جنة وحي عن سبيل الله إلهو <الدلسي> الدّيسي إنهم يجا منافقين صاوع عمري ما وحي كانوا هذا يعملون كوسما يقول يفعل ذلك صوبك وأول لأنهم يجايني آمنوا أحب كإبكرهم يع ثم كفروا قلب يجا يب كديده خطوبة على قلوبهم لا بتذكر كذا لشري وفهم لا يفقهون حجرا ما وإذا رأيتهم حذارك المقال كذا تعجبك وعكوا يا بغل الأجسامهم بلن كودا قرحة ويقولوها طي هضلا تسمعوا ذكرها رين لقولهم هذا الكودا درتي فساعده كأنهم واحد مدة خشوب قرية مرالة وسندة مال لجورية مقال خام في عن هنا وحبكوا جذ الجرين يحسبون وعي تاوية كل ساعة شنطيرتي كل جد عليهم كودا لجوف لنا يوم هم يجا العدو علول تحذرهم خسر لو يكجد فاتلهم الله إلى اللعنة ديها كل دعضه لأن يفكون ديها يوفقون حق الله إليه وإذا قيل هذه الوهرة لهم منافقين تاعلوك علي يستغفر حدا بالداف دلب الله دينك رسول الله إلى رسولك شهايدين تنبدا بالداف دلبه لما وحي جديا فأوصه مدحيالك هذا ورأيتهم وحدركتا يسدون من المغفرة في كجهة وهم إياك ومستكبرون بشكلوه الرسولكم سواءه وحاسيما عليهم كركو دكو سيما استغفرته إنه قدن بالدافد الابتو لهم إياها أم لم تستغفر إنه ذنبن بالدافد البن لهم إياها لبداه ويسكمد لبداه قربا لا يغفر الله إلا أموه لهم إياها سببكو إن الله هيبه لا يهدي مهانونيو الغومة الفاسقين هم منافقين تالذين وحيوه يقولون اجري لا تنفقوا حنا فتيننا على من ذا كركر فنتها سيننا عند رسول الله إلى رسولك افتي مهاجرين بيدن ليين حتى ينفضوا حكل تجان ولله يبو له خزائن السماوات والأرض بل يالك يا اي رجالك خزنادهم اي وحكوا جراء رزقك الله اسكله ولكن المنافقين ورغالده لا يفقهون الى وح البقع انت كويس مايا يقولون وح كريدة لو الله يبانو كدارنا إرجعنا هدان الله بانو إلى المدينة الله بانو فيخرجنا وح بعناية على عزوت كشرف قلب إيران صار المدينة دجا منها من المدينة وح بعناية على دلة مهاجرين دجا عيني ولله أبوين هيا العزة شرف إيا غلبيات كان وبن يقول إسكال ولرسولي سبنته دري أيها قباني ما إيه قول باله وللمؤمنين انت علي رسول رميسي أيها قول إيه قباني ما له ولكن المنافقين أورقا قال هذا لا يعلمون ما أهوه أيها الذين أدتك همانوا حقا رمييه لا تلهكم أيها إذن هول أموالكم حول يالكين ولا أولادكم عرورتين عن ذكر الله أيها إذن كهول ومن روح يفعل صدا فأولئك كواهم إياها الخاسرون كوا تعفكوا بأيون وأنفقوا بحية مما وعكب بحية مال أن رزغناكم إذن كدفيني من قبل أياتي انتو سنوهما أحدكم قفتين الموت قاري أوصا فيقولك على علم أران ربي يا ربي أنيقا ربي يا يو لو لا أخرتني الدبكتانا إلى أجل ماذا انت لغا قارو قريب اندو حكو قوان الله انت دبكا فأصدقا حتى ننتظر بإلها فإن أكون الله من الصالحين فتحكتك أي أنك مدنو قل الله يعني أنه وجوى غاسري ولن يؤخر الله إبا ما دغو نفسا نفس دبء ما تبديغو إذا جاء مركب وهمت أجلوها نفس ما تصير الله قبطية مددهدي كددد الله لكما والله هو وين خضير الله حق أغال إما تعمل واحد غولي في العلم سمين اي والله اعلم